انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع ما راعي كله تعامل على بعض بيصبر في أي يرى بويه اللوم السلكين يا حديد أنا عارفك مش كدا خلت راجل شهمت انا طول عمري عايش جنحني احلالي ولا عندي عزيز ولا غالي نفسي بنفسي دي اولادي بعيد عن ناس ما انا برتاح وانا عايش فينا لوراحتي انا ببقى عايش وراحتي بعضكم يابا من مصلحتي تعبت خلاص اوعدكم استنوا وسندلوا اللي طولوا منكم اقتلو <تصفيق> لو كده لا <عني> لاقبله <تصفيق> انا للونا عرباش منه علشان انا كاسر عينهم مره زمان و تركوا انتظروا راجعتي و لا تبعد عن سكتي مم. انا مجرم سند نصل مستني و نستنين الخزم يقردي و نسكين نسيا شغل لو كنا مع و انت قادم مم. مش بقى على غاجة يصروا بيقيروا يابا ويغنوا ومش سلكين بصنا عن قرشين اللي في جيوبنا بيوم احنا شخنا ودعبنا يلا جوه وبره عاربنا ومش قادي مشتها لعاك وفي جدعنا ربطه ماشي لكن في الجد بارطاعه ألف رحمه عليك اتجاه يفساره ضل تلقص حتى الضاره لا سؤال ولا حتى زياره بقومه صموش عشرة ولقمة يا عمي في يوم كنانا مع بعضين أسنانا ناس مني ومش بنساها ما استهنو يا حديد انا عربك مش جدا جلت تراب شه متوجه من أقرب واحد متلده بقبط من طلق على كافي ده طلع غادر متخفي صاحب ملعون اول لقطة ما بيننا لقيته بيعني غادر شغلته اجداني مساعنا كل اللي بيعني بقى بيخون الساعة عايز الناس لكو و انتم خاينين و لو جدوا في حساب مش حلوكم مش عاوزك يلا نسيني اللي بتعملي بتحبيني وانا شلتك يا ما فعيني ثلاتي ما تستهليش بعد زمان دلوقتي الزيرك عالي مش قلت زمانة ثاني دلوقتي بترجعتاني ما بتحسيش حصريا على موكعمهرجانات.com